بسم الله الرحمن الرحيم أهلا مميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 116. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون